بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والعنعانة تدخل على الإسناد لما ذكر أن الأحاديث منها ما هو مسند قال هذا المسند إذا دخلت عليه العنعانة لا تضعفه بل هي نوع من أنواع الرواية. مثل العمالك مالك عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. لذلك قال والعل تدخل على الاسناد واذا دخلت ليس ضعفا فيه. بل هي نوع منه. ثم بعد ذلك انتقل. في الألفاظ التي يقولها الراوي فقال وإذا قرأ الشيخ يعني على الطلاب كان أهل العلم من أهل الرواية في السابق بعضهم يأتي بمروياته في الحديث وفي الدرس يخرج ذلك العالم الكتاب فيقول في هذه مرويات في الحديث فيجوز للطالب أن يقول حدثني لأن هذا العالم حدثه هو ومن معهم الحاضرين ويجوز أن يقول أخبرني قال وإذا قرأ هو أي الطالب على الشيخ فيقول أخبرني وليقل حدثني لأن الشيخ لم يحدثه وإنما أخبرني بأن ما قرأته عليه هي رواياته ثم انتقل أيضا إلى الإجازة والمراد بالإجازة الأدن برؤية مرويات ذلك العالم جميعها أو بعض منها مثل لو أجاز بالحجر رحمه الله أن لو أجاز لو أجاز رحمه الله طالبا لجميع كتبه. أو أجازه في بلوغ المرأة مثلا فقط يصح هذا ويصح هذا لذلك وذكر مصنف ما هو اللفظ الصحيح في الإجازة لذلك قال وإذا أجازه يعني العالم فيجوز أن يقول الطالب أجازني ويجوز أن يقول اخبرني العالم مثلا اجازه لانه اخبره اي العالم بان يروي عنه مروياته والاجازه نوع من انواع حفظ الله عز وجل لهذه الامه الدين سواء كانت في اجازه الاحاديث او في غيرها بل كان بعض اهل العلم يرحلون من اجلها وما ذلك الا ليبقى علم هذه الأمة ناصعا قويا نعم والله أعلم والصلاة محمد